وسلّاك و... سلّاك النمحو من أرض القفار وقادر كل غريب أردتني لا أفرج أفرج يا يا يا يا يا يا ربي. فرج يا يا ربي يا يا يا يا Várjál a pillanat, nem